لَسَهُ فَأَعُودُ يَا أُمِّي أُقَابِلُ رَأْسَكِ الزَّاكي أَبُو الثُّكِ كُلَّ أَشْوَاقِي وَأَرْشُ فَاعِتَرَيُمْنَاكِ وَمَرِغُ فِي ثَرَقَةَ مِيَكِ خَادِي حين أَلْقَاكِ وَرُوي ترب من دمعي سرورا في محياك فكم أسهرت من ليل لأرق دم الأجفان وكم أضمأت من جوف لترويني بتحياني، ويوم مردت لا أنسى سبوعاً منك كالمطر وعيناً منك ساهرةً تخاف علي من خطر ويوم وداعنا فجراً وما أقساه من فجر يحار القول في وصف الذي لاقيت من هجري وقلت ما قالت اللزلت مودك رم بهذا داري محال أن ترى صدرًا أحن عليك من صدري محال أن ترى صدرًا حنالك من صدري مسوف اعود يا امي اقبل راسك الزاك ابوثك كل اشواقي وارشف طيب ريناك ومر في ثرى قدميك خدي حين القاك ورود ترب من دمعي سرورا في محياك ببرك يا منا عمري إله الكون أوصاني رضاك سر توفيقي وحبك وامض إيماني ببرك يا منا عمري إله الكون وصاني رضاك سر توفيقي وحبك ومض إيماني وصدق دواك فرجت به كربي وأحزاني ودادك لا يشاطرني به أحد من البشري فأنت النبض في قلبي وأنت النور في بصري وأنت اللحن في شفتي بوجهك ينجلي كدري إليك أعود يا أمي غدا أرتاح من سفري ويبدأ واهدي الثاني ويزهو الغصن بالزهري إليك أعود يا أمي غدا أرتاح من سفري ويبادأ واهدي الثاني وهو الغصن بالزهري لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطرينك أمرض في ثرا قدميك خادي حين ألقاكي ورويت الترب من دمعي سرورا في محياك لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك